أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 ضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَثَلِهِ أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى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 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويؤيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وليا مرشدا تَحْسَبُهُ أَن قَاظَ وَهُمْ رُقُود وَنُ قَِّبُون ذَاتَ الِيَمين وَذتَ الشمَال وَكَلقُون بَاسِقُ ذِرَعَيْهِ بالِالْوص لَ ي الطَّلَعَت عَلَيهِم لََّيتَ مِنْهُم فِرَارًا وَلَمُ لِتَّمِنهُم رُعبَاد كَذَلِكَ بَعثنَُوم لتَسَ أَلُ بَيْنَُم قَالَ غَائِل مِنْمكَمْ لَ بِسُْم قَاُ لَ بِسنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَيَُون قالوا رَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَارْسِلُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِضِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ منه وَيَيتَلَقَّص وَلَا يُوشعرًا بِكُمْ حَذَال إِ أم إ إن يَظْهَرُ عَلَْكُمْ يَوجوكُمْ أَوْ يُعيدُكُم ت مَِّم وَلَن تُصْلِف إذًا أَبَذَا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 وَرَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَعْرِفُ مِنْهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا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 وَقُلِ الْ الحَقُّ مِ الرَبِّكُمْ فَمَ شَ أَفَلُقْم وَمَ شَ أَفَيَكُ إِا أَتَذنَا للِظَّالِ مِينَ نَاًا أَحَااطَ بم صُعادِقُ وَإتَغثُ يُوزُ بِمَا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 كَلَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَضْرِبِ لََّ سألَْ رَجُ لَْنِ جَعَنا لِأَحَدِي مَا جََّتَْن مِن أَعْنابِ وَحَفَفْنهُ مَا بَِخْلِ وَجَعَنَا فَينَهُ مَا ظَرع كِلتَجََّتَين آتَت أُجُلَا وَلَم تَوْلم مِنْهُ شَيْئ وَفَجنَا خلِلَ لَ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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَذَّبْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ كَرَجُلٍ لَّكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَان أَنا أَقَلَّ مِنْ كَ مَلَ وَولَدَا فَعَسَ رَبّ أَ يؤتيَنِ قَيرًَا مِن جََّدِكَ وَيُرصِلَ عَلَخُْاصبالَلَ مِنَ السَّماءِ فَتُصِ حافَعيدَا فَتُصِحَصَعيدًا زَلَ قَاق أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتنيك وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً هنالك الولاية لله الحق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 وَكَانَ اللهَّهُ عَى كُِّ شَيءٍ مُ قتَدِ راب المَال وَالْبَنُ نَذينَةُ الحياتةِ الدُّنْياَا وَالبَضة الصَّالِحَاتُ خَيرُ النَّعدَ رَبّكَ سَوابَ وَقَيرٌ أَمَلَ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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى قدس لك منه ذكرا قال تلقى حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اقرفت ان تلق اهلا لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قالَا لا تُآخِذْن بِمَا نلَفيتُ وَلَا تُررهِقَانِي مِن أأَمْر رُصْر فَ طَلَقَ حَ إذَا للَطهُلَ فَقَتَ لَ قَالَ أَقَتَلتَ لَفْسن زَتِيية وَلَا اقْتُلُوا نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ إِلَّا قِتْلَةٌ فِي حَرْبٍ ۚ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ۖ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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وَأََّغُلَامُ فَكَانَ أَبَ وَهُم مِنْن فَقَشينَ أَ يُرُيقَو مَاطُغيَانَ وَكُصرَ فَأَرَدنَا أَُبَدِلَهُماَا رَبُّ مَا خَيرًا بِنه زَكثَ وَأَخََبَ ر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّوْ مَا وَجَدَهُ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَانِ كَنزًا مِّن رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّن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 حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أسرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي مِن دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الَّذِينَ ظَنُّوا أَن لَّسَعِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أعمالهم.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْهُونَ عَنْهَا حِوَلَا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ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 فَمَنْ كَ يَوجُولٍ ق أَوْ رَبِّي فَلْعملَ الععملَلَ صَالِحَا فَلْععملَ الععملَلَ صَالِحَ وَلَا يُشْرِك بِعبادَةِ رَبِّي أَحَدَا